حينما يشد المؤدب قائلا الله أكبر عنده الرحمن يأذن والجلال الحق يظهر حينما يشد المؤدب قائلا الله أكبر عنده الرحمن يأذن والجلال الحق يظهر تفتح الجنات تهبط الرحمات تخشع الأفلاك من صداء الله أكبر من صداء الله